للتوضيح في رد شبهات صاحب ر س ا ل ة إ ل ى ولايه ا ل ت ج ر ي ف وكان هذا في مغرب ا ل أ ر ب ع ا ء العاشر من شعبان للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ه والالف من ا ل ه ج ر ة ق ل ك ن في ا ل مجلس الذي ا قبل ل ل م ج سابق ل س ا قد ا س ت م ع ن ا إلى ك ل مجلس ة م س ة بصوت ح ا خارج ن ر س ا ل لغلة ت التجريف ه و ر ن ا ع ل ى بعض ما جاء ف ي ه ا في ا ل مجلس ي ن ا ل سابق ي ن وبقي موضعان أو و م ض ع لم نبين ما فيهما من باطل ومن ي شبهه في هذه ا ل ك ل م ة وكانت وضاع ا ً فتوى أ و سؤال عن وجه إ ل ى ا ل د ا ع ي ة ا ل و ا ع ز محمد حسان حول يعني قوله في الشهيد سيد ق ب كما جاء في السؤال وحول ر أ ي ه في مقالات سيد قطب وهذا الموضع الذي يعني سوف نبينه إ ن شاء الله تعالى في هذا المجلس <تصفيق> سوف نستمع إ ل ي ه ا ل آ ن حتى يعني نكون على ب ي ن ف ي م الذي وفي ا ال... ال... ال... سوف نرد عليه أخذ... أخذ... أخذ الصوت عبدالله عبد يعني معذره يعني خليني هواء الصوت ب ز ا ك الله خيرا بارك الله فيك ق د تقدم في آ خ ر مجلسين ع ل ى ما استنكره حسان في ب د ا ي ة كلمته ذ ه من وصف سيد ق ط ب بالضلال وذكرنا عددا من فتاوى العلماء الكبار الذين وصفوا بعض كتابات سيد بالضلال وأن تدعو إلى الضلال والآن نحتاج إعادة هذا إلى إلى سيد وأن تدعو فمن بعض قطب كتبه لم ي ح ض ر المجالس ا ل أ خ ي ر ة فليستمع إ ل ى التسجيل ان شاء الله و أ م ا الذي يعنينا الان ر د عليه الذي لم نرد عليه في المجالس ا ل س ا ب ق ة هو ما استنكره حسان من أ ن ه عزى إ ل ى بعض الكتب أ و إ ل ى كتاب أن صاحبه يعني لم يترحم على سيد قبو لو م ر ة و ا ح د ة و أ ن ه يعني عنون في أ ح د فصول كتابه بعنوان يعني سيد قبو يدعو إ ل ى ش ر ك الحاكمين فمن الأولى فقد أيضاً تقدم من مسألة نسبة لنقطة صاحب البدعة الأولى الرد عليها الترحم على طرق أيضا أن هذا قد يفعله بعض العلماء خصوصا الكبار منهم ليس من باب تحريم ليس من ب الترحم ب تحريم ا على المبتدع فالمبتدع ما دام في د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م فيجوز الترحم عليه لا يحرم ولكن كان العلماء يتركون الترحم على أ ه ل البدع خصوصا يعني من كان ر أ س ا في البدعه هذا من باب الزجر ومن باب التنفير عن بدعته و... وكان هذا أ و لهم أ س و ه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان يترك ا ل ص ل ا ة على صاحب الدين أ و يترك الصلاة الصلاة يعني صلاه ا ل ج ن ا ز ة و إ ن كان هو لا يحرم ا ل ص ل ا ة عليه فكان أ ص ح ا ب ه يصلون عليه وكذلك على يعني صاحب الغلول الذي غل من ا ل غ ن ي م ة ومن كان من المنافقين ممن يعني وعرف بالنفاق عند النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله فكان يطلق ا ل ص ل ا ة الصلاة على هؤلاء وهذا ايضا من, من باب من يعني باب تحذير الناس مما وقع في هؤلاء من م خ ا ل ف ة او من ك ب ي ر ة او من فسق او من نفاق و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة فنقول إ ن حسان يعني يقصد يقصد بكلام هذا ه العلامه ة المحدث ا ل م يقصد ب ك هذا العلامة المحدث يقصد ربيعه ا بن هادي, ابن هادي المدخلي حفظه الله يعني يشير ع ن ي ي إ ل ى كتاب الشيخ ربيعه و كتابه أ ض و ا ء إ س ل ا م ي ة على ع ق ي د ة سيد قطب وفكره والكتاب هنا ق د طبيع ع د ة طبعات <تصفيق> كان من آ خ ر هذه الطبعات ط ب ع ت م ك ت ب ة الفرقان ب ا ل إ م ا ر ا ت <تصفيق> وهي تبعت المزيد ة ومنقها <تصفيق> والشيخ ربيع قد عنون في فصل من فصول هذا الكتاب <تصفيق> قائلا في الفصل الخامس عشر سيد يجوز للبشر أ ن يشرعوا قوانين لتحقيق ح ي ا ة إ س ل ا م ي ة ص ح ي ح ة و ا ذ ا بخلاف ما ادعاه حسان من أ ن الشيخ الربيع قال في عنوان هذا الفصل إ ن سيد قطب يدعو إ ل ى شركه ا ل ح ا ك م ي ة فلم يكن العنوان هكذا ولكن هو بمعناه يعني لكن طبعا ليس على إ ط ل ا ق ه كما يعني ادعى حسان وحتى لو كان قال هذا العنوان ف إ ن ه ليس فيه أ ي ظلم لسيد قطب بل هذه ح ق ي ق ة أ م س ي د قطب ح ق ي ق ة كتاباته كما سوف نبين ا ل آ ن إ ن شاء الله ت ع ا ل ى ف ا ل آ ن ي ع ن ي إن شاء الله أ و ل ا ي ع ن ي ن ق ر أ ما قاله الشيخ ربيع في هذا الفصل ثم يعني نعقب أ و نزيد عليه ما يسر الله, وما يسر الله عز وجل ي ع ن ي قد نستعينه ب ا ل أ خ عمر إ ن أزل لنا ي ع ن ي أن ي ق ر أ علينا إ ن لم يكن فيه حرج له بارك الله بارك الله فيك سيد الرحمن يجوز للبشر أ ن يشرعوا قوانين لتحقيق ح ي ا ة إ س ل ا م ي ة ص ح ي ح ة ومع ان سيد يكفر من لم يحكم بما أ ن ز ل الله مطلقا ويتشدد في ذلك ف إ ن ه يرى أ ن ه يجوز لغير الله أ ن يشرعوا قوانين لتحقيق ح ي ا ة إ س ل ا م ي ة ص ح ي ح ة قال ف إ ذ ا انتهينا من و س ي ل ة التوجيه الفكري بقيت أ م ا م ن ا و س ي ل ة التشريع القانوني لتحقيق حياه ة إسلامية صحيحة انتهينا. من ن ا بدأ جلاحنا س ل ا م ي ة صحيحه ة تكفل ف ي ا العدالة الاجتماعية للجميع. وفي هذا المجال للجميع وفي لا يجوز أ ن نقف عند مجرد ما تم في ا ل ح ي ا ة الاولى إ س ل م ي ة ا ل أ بل يجب الانتفاع ب ك ا ف ة الممكنات التي تتحاها مبادئ ا ل إ س ل ا م ا ل ع ا م ة وقوعده ا ل م ج م ل ة فكل ما أ ت م ت ه ا ل ب ش ر ي ة من تشريعات ونظم اجتماعيه ة ولا و تخالف ل أ ص أ ص ولا ل ل ولا إ س ا م تصطدم بفكرته عن ا ل ح ي ا ة والناس يجب أ ن لا نحجم عن الانتفاع به عند وضع تشريعاتنا ما دام يحقق م ص ل ح ة ش ر ع ي ة للمجتمع أ و يدفع م ض ر ة م ت و ق ع ة ولنا في مبدا المصالح ا ل م ر س ل ة و م ب د أ سد الزرائع وهو مبدان إ س ل ا م ي ا ن صريحان ما يمنح ولي ا ل أ م ر س ل ط ة و ا س ع ة لتحقيق المصالح ا ل ع ا م ة في كل زمان ومكان المصدر ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة الطبعه ا ل خ ا م س ة صاد مائتين وواحد وستون يعني أ ن سيدا غفر الله له ا كان مات على ا ل إ س ل ا م يعني يبيح للحكام أ و لولاه ا ل أ م ر او يعني لمن بيدي ا ل أ م ر أ ن ه لا يقف فقط عند كما, كما قال بحد تعبيره عند, عند مجرد ما تم في ا ل ح ي ا ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ و ل ى ويقصد طبعا ب ا ل ح ي ا ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل أ و ل ى هي ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب الانتفاع ب ك ا ف ة الممكنات التي تتيحها مبادئ ا ل إ س ل ا م ا ل ع ا م وكيف يمكن الانتفاع هذا ع ق <تصفيق> ب قائلا ن أ ن كل ما أتمته م وفكل ما اتمته أ البشريه ة اجتماعية ما هي الذي أتمته البشرية من ونظم تشريعات ما ي الذي أ ت من ت ه البشرية م تشريعات ونظم ا ج ت م ا ع ي ة هي القوانين التي وضعها البشر القوانين الوضعيه التي من المفترض أ ن سيدا كان يكفر من يتحاكم إ ل ي ه ا ولو تحاكم إ ل ى ج ز ئ ي ة و ا ح د ولو كان هذا التحاكم منه يعني على سبيل اليه ليس على سبيل الاستحلال للحكم بهذا القانون الوضعي ولكن كان, ولكن كان على سبيل إ م ا لشبهه ع ن د أ و إما لشهوه ة ع ن د و إ م ا لخوفه على منصبه ولكنه يعظم شرع الله عز وجل ويرى أ ن أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م هي ا ل أ و ل ى بالتطبيق ولكن ه لا طبق أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م فسيد كان يكفر من يتحاكم إ ل ى قانون واحد فقط أو واحدة القانونة إلى جزئية واحدة من هذه、القومة. ولم يفرق بين المستحيل وغير المستحيل كما, كما كان عليه السلف الصالح والأول <تصفيق> <تصفيق> موضع هو ورصة موضوع الشكل كامل الإسلام هذا الكلام سباً هذا الكلام الظلامة أزاك الله فيها فبلا هذا الكلام هنا وله نعم معركة نعم موضوع نعم نعم نعم نفسه نعم نعم نعم نعم نفسه في ذكره كثيرة شك قد <تصفيق> معقد وقد نقض كثيرا منه في الظلال وكذلك نقض كثيرا منه في معالم في الطريق وكذلك قد يكون اوضح الكتب التي ن ق ض في هذا الكلام هو كتاب م ع ر ك ة ا ل إ س ل ا م و ا ل ر أ س م ا ل ي أزاك ا ه ي ع نبين ي ن أ ك ث ر هذا الكلام نقول إ ن حسان أ ي ض ا في هذه ا ل ك ل م ة يدعي ع ن ي ي أ ن الشيخ ربيعا قد ظلم سيقض بمثل هذا الكلام م ن ع أ ن ه ادعى لسيد أ ن ه ما مات إ ل ا من أ ج ل ا ل ح ا ك م ي ة كما يقول أ ن ه مات في سبيل يعني ا ل ح ا ك م ي ة ان صح ة هذا المصطلح ويقصد ع ن ي ي ب هذا المصطلح أ ن ه مات في سبيل تحكيم ش ر ي ع ة الله فنقول يعني هذه دعوة بنيت دعوة على هذه أسطورة ومن يفتش في تاريخ ا ل أ ح د ا ث وفي ح ق ي ق ة ا ل أ م و ر التي حدثت وتسببت في قتل سيد قطب يتبين له وهاء هذا الكلام و أ ن سيدا ما مات من أ ج ل تحكيم ا ل ش ر ي ع ة كما نسج المتعصبون له هذه ا ل أ س ط و ر ة حوله من أ ج ل أ ن يصنعوا منه بطلا اسطوريا وهميا يعني يجعلونه, يجعلونه نموذجا للشباب المخدوع حتى يخرجوا على إ ث ر ه أ ف ر ا د ا وجماعات في هذه الانقلابات والمظاهرات والاغتيالات وهذا سوف ي أ ت ي الذكر والدليل عليه بعد أ ن نذكر ا ل أ د ل ة من كلام سيد على صحه ة ما ا ق ل الشيخ ربيع ما ن أن س ي د بالفعل الكلمة وليست ف مجرد, مجرد هذه قاله ط ت احتج ي ب الشيخ ا ربيع الشيخ ربيع احتج بها الكلمة ربيع هذه التي أ ط ل ق فيها سيد القول بجواز ا ل ا س ت ع ا ن ة بالنظم والقوانين أ و كما قال ايش تشريعات ونظم ا ج ت م ا ع ي ة لا تخالف أ ص و ل الاسلام إ س ل م من أن ي د ا ف ع ق ا بهذا بريء أجلها نطاق واسع الحاكمية التي ادعى عسان أن سيدا مات حاكمية الإسلام والإسلام على ليست وأن أن من ا ل إ س ل ا م ب ر ي ء من ح ا ك م ي ة سيد قطب بل إ ن ح ا ك م ي ة سيد قطب قد بنيت على ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة ا ل غ ا ل ي ة وعلى مزج أ ح ك ا م ا ل إ س ل ا م ا ل ص ا ف ي ة ب أ ح ك ا م ا ل ش ي و ع ي ة و ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة في أ غ ل ى صورها وفي أ ك ث ر صورها غلوا ً وتلبيس هذه ا ل أ ح ك ا م لباس ا ل إ س ل ا م زهورا ً و م ه ت ف... ا ن ا سيد ما كان يدعو إ ل ى أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة التي اوحي بها إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم بل كانت هذه ا ل ح ا ك م ي ة هي م ج م و ع ة أ ف ك ا ر وتشريعات استقاها سيد من فكره الشخصي الضال الذي استقاه بدوره من ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة ومن ا ل ش ي و ع ي ة ومن الهندوسيه ك ي ة أو و ا ل ه ن د ة من ا ل ن د ومن أو الهندوس و م ن م ج م و ع ة يعني أ ق و ا ل و وتشريعات لم يقل بها أ ه ل ا ل س ن ة بل قال بها أ ه ل البدع وقد يعني صرح ب ع ب ا ر ة صريحه ة يعني لا, إيه؟ لا يخالجك فيها شك بما يعني قررناه ا ل آ ن ل فقال, فقال في كتابه م ع ر ك ة ا ل إ س ل ا م والراسماليه في ا ل ص ف ح ة ا ل و ا ح د ة والستين ولابد ل ل إ س ل ا م أ ن ي ح ك م ل أ ن ه ا ل ع ق ي د ة ا ل و ح ي د ة ا ل إ ي ج ا ب ي ة ا ل إ ن ش ا ئ ي ة التي تصوغ من ا ل م س ي ح ي ة و ا ل ش ي و ع ي ة معا مزيجا كاملا هذا هو ا ل إ س ل ا م عند سيد هو ا ل ع ق ي د ة ا ل و ح ي د ة التي تصوغ من ا ل م س ي ح ي ة ما ر أ ي ك م في هذا والشيوعية هذا ا ع ت ر ف سيد بلساني وهذا الكتاب ما زال موجودا ويطبع ب م ب ا ر ك ة ورصه سيد قط والذي كان على ر أ س ه م محمد قط حتى مات ف... فقال مزيجا كاملا يتضمن أ ه د ا ف ه م ا ا ل إ س ل ا م يتضمن أ ه د ا ف ا ل م س ي ح ي ة و أ ه د ا ف ا ل ش ي و ع ي ة أ ه د ا ف ه م ا جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتداء ف... طبعا ً بلا شك يعني المتعصبون س يتاولون ق ب يعني هذا الكلام ب ت أ و ي ل ا ت س م ج ة لا ت ن ف ع ه ولا تنفع سيدا ولا تنفع سيدا ل أ ن ا ل ت أ و ي ل لا يكون إ ل ا لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أ م ا ا ل ع ب ا ر ة ا ل ص ر ي ح ة ا ل ظ ا ه ر ة من أ ي بشر كان فلا تؤول ولا يقال إ ن المطلق يحمل على المقيد كما قد يدعي بعض المتعصبين بل إ ن كلام ا س ي د هنا هو مطلق ومقيد صريح ظاهر وظاهر لا ي ح ت ا ج الى ت أ و ي ل بل قد يعني أ ت ى بما يؤكد فكره هذا بعشرات ا ل أ م ث ل ة إ ن سيدا بالفعل كما بينا قد يعني م ل أ كتابه ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ومواضع لهم ك ث ي ر ة من الظلال وكتاب ا ل ر ا س م ا ل ي ة هذا ب أ ن ه ف ع ل اتى بكثير من تشريعات ا ل ش ي و ع ي ة ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة وادعى أ ن فيها العداله ة و ف ي ا الاجتماعية التطبيق ل ل إ س ل ا م البسها لباس ا ل إ س ل ا م لا ندري كيف وخدع اتباعه ومن كانوا على طريقه في حزب ا ل إ خ و ا ن ب أ ن هذا هو الاسلام ل هذا الحلب إ الحل. الذي الإخوان الحلب عند هو الحل. إ س ل ا م الاشتراكيه وان كانوا يتلونون على حسب ا ل أ ز م ن ه فهم ا ل آ ن يدعون إ ل ى إ س ل ا م ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة لكن في الزمان ا ل أ و ل في زمن سيد قطب كان يدعون إ ل ى إ س ل ا م الاشتراكيه فهم يعني يتلونون بكل لون ف ف من ا ل ب ب ا د ئ ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة التي أ س س لها سيد وأصل لها ودعا أ ص ل لها و حكام المسلمين إ ل ى العمل بها وهي التي أ خ ذ بها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي ادعي ان يعني سيدا كان يدعوه إ ل ى ا ل ش ر ي ع ة وكان ع بل د ا ن ان ص ر الشريعة يأبى تطبيق الشريعة. هذا بخلاف تماماً. بل تماما الواقع هذا إ جمال عبد الناصر ما طبق ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة على علاتها إ ل ا بناء على كلام سيد قطب في كتابه ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة بل كان سيدا كما سوف ي أ ت ي باعتراف سيد ن ف س ي في آ خ ر كتاب له لضباط الثوره يعني النظم وكان يوحي اليهم بما سوف يعملون به في حكمه فجمال عبد الناصر ما أ ت ى ب ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة من ع ن د نفسه بل أ ت ى بها من كلام سيد قبو وما خالف سيدا فاز بل سيد كان يبارك صنيع عبد الناصر في حظ ا ل أ م و ا ل من ا ل أ غ ن ي ا ء على طريقه غلاه الشيوعيين الاشتراكيين فسيد ما خالف عبد الناصر في ه ذ ا فقال سيد قط في هذه ا ل د و ل ة أ ن تفرض أ و ل ا ضرائب خ ا ص ة غير الضرائب ا ل ع ا م ة كما تشاء ف ت ق ص ص ض ر ي ب ة للجيش و ض ر ي ب ة للتعليم و ض ر ي ب ة للمستشفيات و ض ر ي ب ة للضمان الاجتماعي و ض ر ي ب ة لكل وجه طارئ من أ و ج ه ا ل إ ن ف ا ق لم يحسب حسابه في المصروفات ا ل ع ا م ة أ و تعجز ا ل م ي ز ا ن ي ة ا ل ع ا د ي ة عن ا ل إ ن ف ا ق عليه عند الاقتضاء فهل الضرائب من نظام ا ل إ س ل ا م إ ذ ا أ م ر في ح د و د حدود اجتهاده نعم لكن, لكن ليس ليس على ا ل إ ط ل ا ق ل ذ ي ذكره السيد هنا فان سيدا هنا أ ب ا ح ة للحاكم المسلم أ ن يفرض الضرائب في كل وجه من الوجوه وهذه هي المكوس التي جاء ا ل إ س ل ا م بتحريمها تحريما قطعيا وتوعد من يقوم بها ف ا ل أ ص ل في مال المسلم أنه أ ن ه معصوم ومحرم لا يجوز أ ن ي أ خ ذ الحاكم شيئا من مال المسلم إ ل ا بما أ ب ا ح ه الله له من ا ل ز ك ا ة أ و من يعني ا ل أ د ي ة أ و الكفارات أو يعني ا ل آ خ ر ما جاء به ش ر ع من الحقوق التي تؤخذ من مال المسلم و قد يرجع ا ل ح ا ك م أ ح ي ا ن ا نعم إ ل ى أ ن ي أ خ ذ ما يزيد على هذا إ ذ ا اقتضت ا ل ح ا ج ة وبعد ا س ت ش ا ر ة أ ه ل العلم في حدود ا ل ض ر و ر ة ولكن ا ح ا ج ة و ل لا يكون ا ل أ ص ل أ ن ي أ خ ذ هذه ا ل ض ر ي ب ة ا ل ظ ا ل م ة لهذه ا ل ص و ر ة التي أ ط ل ق ه ا سيد نعم فيعني ا ل آ ن كما قال الشيخ ربيع هنا تفسير ا ل أ خ عمر ايضا فيه ن العاقل لا يعجب من س ي ك و يقول سيد أن العلامه ا ق ل يعجب ن سيد قدب لا ذ ا الشيخ ربيع يقول ل ك ان م العلامة الشيخ يقول ربيع ربيع أ العاقل ليعجب ا من سيد قطب الذي يحارب الربا أ ش د الحرب ويكفر به كيف يشرع, كيف يشرع مثل هذه الضرائب ا ل م ه ل ك ة وكيف يشرع ل ل د و ل ة التي يسميها مسلمه أ ن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أ س ا س جديد وذلك أ ش د أ ن و ا ع الظلم وافزعه و هذه الضرائب التي, التي ينسبها الى ا ل إ س ل ا م أ ش د من المكس الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيحه وبيان ف ض ا ع ت ه وخطره مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد, ت... نفسي بيده لقد تابت ت و ب ة لو تابها صاحب مكس لغفر له قاله في ش أ ن ا ل غ ا م د ي ة التي رجمت بعد أ ن طلبت تطيرها من ا ل ذ ن ا نعم روى الحديث ا ل إ م ا م مسلم في الحدود الف ستمائه وخمسه و ت س ع و ه وعند أ ح م د في المسند خمسه على ثلثمائه واربعين قاله في ش أ ن ا ل غ ا م د ي ة التي رجمت بعد أ ن طلبت تطهيرها من ا ل ذ ن ا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحب المكسي في النار نعم. نعم. سيدنا يون هكذا الى ا ل ا ر ن ا قد يطيعهم بعذاب ا والحديث أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده أ ر ب ع ة على م ئ ة و ت س ع ة من حديث روي في عبد ا س ا ب ق رضي الله عنه و في إ س ن ا د ه ابن لهيعه وقد أ ن ص ف ه ا ل إ م ا م أ ح م د والامام ا ل ا ل ث ا ن يشد بعضهما بعضا فيرتقيان إ ل ى د ر ج ة الحسن أ و الصحيح لا سيما وقد صحح ا ل أ خ ي ر كل من ابن خديمه ج ل ل د ا والحاكم وعن عبد ل بن عمر بن العاص قال ص إن ب ل م س يسأل لا شيء يؤخذ عن ك ا النار هو به أخرجه أبو فيرمى في عبيدة ا ل أ م و ا ل أ ن المكس ظلم ظاهر أ م ا ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة وهذه المكوس فقد أ ط ف ى عليها سيد قطب س ب غ ة ا ل إ س ل ا م ونسبها إ ل ى دين الله فيا للعجب كل العجب ولقد خالف سيد كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و... <تصفيق> فهنا هذا أ و ل مثال في تشريعات سيد أو في التي ش ر ع ا التي ت كان ه د ا و اليه سيد وهي ليست من أ ح ك ا م الاسلام إ س ل م ل ي ت من أحكام ا إ س ل ف أ ي ن الحاكميه ة حاكمية سيد الان لو قال هذا الكلام أ ح د الحكام أ ن ه قال سوف نفرض ض ر ي ب ة في ا ل ت ع ل ي م و ض ر ي ب ة للجيش و ض ر ي ب ة لكذا وكذا إ ن على كلام سيد الذي ذكره في تكفير المجتمعات ا ل إ س ل ا م ي ة ف إ ن هذا القائل عند سيد يعد كافرا بلا تفصيل فكيف يحكم سيد على نفسه ا ل آ ن مثل ه ذ ا الكلام وما تراجع عن هذا الكلام ومن يدعي انه تراجع عن مثل هذا الكلام ف ل ي أ ت ن ا بتراجعه والله نحن ما نحب أ ن نفتري عليه ولكن كتابه هذا بل كل كل كتبه كانت تطبع في حياته وتطبع بعد موته وما أنكر ش ي ئ انكر م ه ا وما أ ن أ ح د من مراسته شيئا منها ف... ف... فكيف يحكم, على سي... فكيف يحكم سيد على نفسه <تصفيق> كيف يحكم حسان على هذا الكلام هل حسان يوافق سيدا <تصفيق> يوافق سيدا على تشريع هذه ا ل ق ر ا ئ د وهل هي من ا ل إ س ل ا م أ ي ن ح ك م ي السيد التي ادعى حسان أ ن سيدا مات من أ ج ل ه ا ف هذا أ و ل ا فقال نعم ثم قال ش ي ئ أ ي ض ا وفي يد ا ل د و ل ة أ ن تنزع الملكيات و أ ن ت أ خ ذ من الثروات بنسب معينه بنسب ن م ع ي كل ما تجده ضروريا لتعديل أ و ض ا ع المجتمع أ و ل م و ا ج ه ة نفقات إ ض ا ف ي ة نعم ضروريه ل ح م ا ي ة المجتمع من ا ف ا ت افات الجهل وافات المرض وافات الحرمان وافات الطرف وافات ا ل أ ح ق ا د بين ا ل أ ف ر ا د والجماعات ああやる。<laughs> 何を見ます وسائر ما تتعرض له المجتمعات من الافات بل في هذه ا ل د و ل نعم أ ن تنزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها على أ س ا س جديد ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الاسس أ س س ل ل ت يعترف ي بها ا إ ل ا هذا م تحدي, تحدي من ي د التي ر ي العز وجل ح ى ولو ل ل كانت ك ا هذه م ا ا ت ت ل يعترف أحلها حتى الله لمالكها حتى وإن كانت قامت وإن ل الأسس ل ى ا ي ع ت بها ا ل إ س ل ا م إ ن السيده لا يعترف بهذا ويصر على إ ب ا ح ة نزع هذه الملكيات من أ ص ح ا ب ه ا على طريقه غ ل ا د الاشتراكيين و غ ل ا د الشيوعيين الذين ع ب د و ا ا ل أ ن ا م ل من ش ي ع ي ا ت ه م و م ن ا ا ش ت ر ك ي ا ت ه م وصاروا كلهم أ و صيروا شعوبهم من أ ف ق ر الشعوب بسبب هذه ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة ا ل غ ا ر ي ة و أ ح ل و ا بقومهم البوار و أ ح ل و ا قومهم يعني العنت والحرمان و ا ل م ش ق ة بمثل هذه ا ل ت ش ر ا ت هذه حاكميه السيد حاكمية نزع ا ل م ل ك ي ة من أ ص ح ا ب ا ل أ م ل ا ك بدون الرجوع إ ل ى التشريعات ا ل إ س ل ا م ي ة التي قيدت أ خ ذ مال المسلم ب ا ل ز ك ا ة أو أ و بما جاء من تشريعات لا ع ل ا ق ة لها بكلام سيدنا ف... فسيدنا يسمي هذه ا ل ش ي و ع ي ة ب أ ن ه ا هي التكافل الاجتماعي ويدعي أ ن هذا من ا ل إ س ل ا م ف... فيقول ف ن ظ ر ي ة ا ل إ س ل ا م في التكافل الاجتماعي لا تجعل هناك تعارضا بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع وكل ضرر يصيب المجتمع يعده ا ل إ س ل ا م ضررا يقع على كل أ ف ر ا د ه ويحتم على ا ل د و ل ة أ ن ت ق ي هؤلاء ا ل أ ف ر ا د من أ ن ف س ه م عند الاقتضاء م ع ر ك ة و ا ل إ س ل ا م و ا ل ر أ س و ا ل ر أ س م ا ل ي ة في ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل أ ر ب ع ي ن والربعه والاربعين, والربع والأربعين. الأزم. بسم الله ومن أ اتبع دائما ف... فهكذا البس سيد هذه ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة لباس ا ل إ س ل ا م ف ا ل هذا من التحاكم إ ل ى شرع الله الشيخ يعني يصح لنا أ ن نقول إ ن الشيخ ربيعا فقضى الله ما ظلم سيدا وما افترى عليه بكلام لم يقله و سيد فكان الواجب على حسان إ ن كان منصفا و إ ن كان محققا يبحث عن الحق و إ ن كان يحقق المسائل ويدقق على ط ر ي ق ة أ ه ل العلم قبل أ ن يتهم يعني الشيخ ربيعا و إ ن كان لم يذكره بالاسم ولكن يعني هو بلا شك يقصده ل أ ن ه هو الذي عنون بهذا في كتابه أ و أ ن يتهم قائل هذا الكلام من أ ن ه قد ظلم سيدا ظلما بشعا كان الواجب عليه أ ن يرجع إ ل ى كلام هذا القائل في كتابه و أ ن يرجع إ ل ى كلام سيد و أ ن يزن كلامهما بميزان العدل ل إ ن كان يعني يريد إ ن ص ا ف نفسه أ و ل ا ويريد إ ن ص ا ف قائل هذا الكلام ولكن كما يعني ذكرنا مرارا إ ن حسان ل ل أ س ف يجري على طريقه اهل البدع في الاحتجاج بالمجمل وفي إ ط ل ا ق الكلام دون تقييد ودون تفصيل ك م ا كان أ ه ل البدع قديما يذكرون, يذكرون كلاما مزملا يوهم, يوهم السامع بخلاف الحق ف إ ذ ا حققت هذا الكلام ورجعت إ ل ى التفصيل وجدت أ ن ه م قد بنوا كلامهم على باطل ك هنا حسان أ ج م ل القول إن... ان قائل هذا الكلام قد ظلم سيدا ظلما بشعا وكيف كيف يقول ذلك وسيد ما مات إ ل ا من أ ج ل هذه الحاكميه ا كلام مجمل كلام عاطفي. مطلق عاطفي في إطلاق وإجمال والدليل بالدليل عليه والدليل عليه هو او الدليل يعني من الواضح انه يعني اذا سئل عن الدليل فيقول انه من المتواتر ان سيدا قد يعني قتل في سبيل الحاكميه حكميه الاسلام ه ك ذ اين هذا التواتر ومن هم اصحاب هذا التواتر هل هم من اهل العلم هل هم من السقاط ان الحديث المتواتر لا يعني اذا قلنا أ ن ه يقبل ب ك س ر ة الناقلين الذي يستحيل عليهم الكذب ويستحيل أ ن ي ت و ا ط ع على الكذب ف أ ي ن أ ه ل هذا التواتر ما وجدنا أ ب د ا أ ن ه يدخل في ه أ ه ل هذا التواتر علماء سقاط بل كل العلماء الثقات كما يعني ذكرنا في, في الدرس السابق والذي ق ب ل ه قد أ ج م ع و ا أ و اتفقوا و إ ن ش ز منهم واحد أ و اثنين لشبهه لشبه عندهم أ و لعدم تمحيصين كلام سيد فلا يضر هذا الاتفاق أ ن ه م اتفقوا على أ ن سيدا قد أ ت ى بضلالات وبتاصيلات ليست من ا ل إ س ل ا م وليست من أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة و أ ن ه و إ ن قتل فما ادعى واحد منهم من انه قتل ه يعني كما يقال في سبيل تحكيم ش ر ي ع ة الله أ و أ ن ه قتل ه من أ ج ل أ ن ه كان يطالب بتحكيم ا ل ش ر ي ع ة فمن أ ج ل ذلك قتل هذه ف ر ي ة سوف ن ب ت ل ه ا ل آ ن إ ن شاء الله تعالى فنحن نقول الان آ ن نعم س ب ح الله كتاب كتاب البغي الذي هذا النقي فيه قم <تصفيق> نصير <تصفيق> يعني طيب دفع ن ر ج ع ه إ ل ى الدرس القادم هذا الموضوع فقد نقلت في كتابي ا ل أ خ ي ر كتاب د ف ع بغيا الجائر الصائل كلاما نعم لسيد ق ب قاله في آ خ ر كتاب لهم وكتاب لماذا أ ع د م و ن ي يعترف فيه سيد إ ن ه كان يعمل مع قاده ا ل ث و ر ة اثني عشر س ا ع ة يوميا في مجلس ق ي ا د ة ا ل ث و ر ة قبل أ ن تحدث ا ل أ ح د ا ث التي حدثت لحزب ا ل إ خ و ا ن المنحرف وكان يشارك ا ل ق ا د ة في وضع التنظيمات والقرارات والنظم التي عمل بها بعد ذلك <تصفيق> وكانه من أ ش د ا ل د ع ا ء ل ق ا د ة ا ل ث و ر ة في العمل من هذه التنظيمات ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة الشيوعيه واعترف بنفسه أ ن ه كان يعمل معهم اثني عشر س ا ع ة يوميا في مجلس ق ي ا د ة ا ل ث و ر ة وكان صديقا مقربا لهم وكان صديقا لجمال عبد الناصر طيب. ثم بعد ذلك لما اكتشف ق ا د ة الثوره خ ي ا ن ة حزب الاخوان و أ ن ه م خونه و أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن يخفروا العهود والمواثيق التي كانت بينهم فيعني حدث ما حدث لا يعنينا ت تفاصيل هذا الكلام ا ل آ ن والذي يعني نعم يعنينا أ ن سيدا في آ خ ر حياته بعدما تعرض لهذه الاعتقالات كان يعد ا ل ع د ة مع شباب ا ل إ خ و ا ن نرحص به إ ل ى إ ح د ا ث تفجيرات في عدد من م ن ش آ ت ا ل د و ل ة وكان على ر أ س هذا م ح ط ة الكهرباء <تصفيق> نعم. <شرد محطة>. نعم. <تصفيق> والقناطر الخيريه و ب ع ض و ا هي ا ل م ن ش آ ت ا ل ح ي و ي ة وكان أ ي ض ا ً يعود ا ل ع د ة لاغتيال عدد من رؤوس ا ل ق ي ا د ة في ا ل ح ك و م ة ا ل م ص ر ي ة فهل هذا هو يعني تحكيم ا ل ش ر ي ع ة هل ا ل ش ر ي ع ة دعت إ ل ى هذا الفساد هل يعني تدمير هذه ا ل م ن ش آ ت يعد من الجهاد هل يعد و ا منشرا له ل هل الله عز وجل أ م ر بهذا الفساد وهل هل ا غ ت يحل ا هؤلاء ل ي له هل يحل له أ ن يقتل هؤلاء ا غ ت ي ا ل ا أ و غ ي ل ة هل هذا من ا ل إ س ل ا م هل صار هؤلاء صار يعني كما يقام الرؤوس الكفر حتى يقتلهم غ ي ل ة بما ن هذه ا ل ط ر ي ق ة التي كان هو يعد لها ا ل ع د ة وهذا هو اعترافه البعض من السذج ومن أ ص ح ا ب العقول ا ل ض ع ي ف ة أ و من, من المتعصبين يقول إ ن ا ل ح ك و م ة ا ل م ص ر ي ة هي التي ا ف ت ر ت على سيد هذا الكلام ها؟ أ و ان كما ق ا ل إ ن أ م ن ا ل د و ل ة هي التي أ ج ب ر ت سيد على أ ن يعترف بهذه الاعترافات التي هو بريء منها طيب لو كان هذا صحيحا ما, ما الذي اجبر أ خ ا ه محمد ق ب أ ن ينشر هذه الاعترافات على ج ر ي د ة المسلمون التي كانت تنشر في احمد كمال عادل, عادل من, من رؤوس الجهاز من السري يعترف بان سيد قطب وضع اسم مئه وستين من ق ا د ة ا ل ث و ر ة لقتلهم لانهم لا خ ا ل ف و ن الاتفاق معه فقط ليس ل أ م و ر م ث ل ا ا ع ت ق ا د ي ة ولا إ ل ى آ خ ر ه لا ي س لأنهم ك ن و الامر خ ل ا ل أ عندهم لم يكن شرعا ب ا ل ق ر ل ي ه ليس ل أ ن ه م كانوا يحكمون ولا, الشريعة. نعم ولا لا. رفضهم للشريعه ة ولا ل أ ن م أنهم هم كما هم سيداً بل طبقوا ما ما رفضوا الشريعة ذكرنا بأخرافين خالفوا طبقوا أوحى سيدا دليل بل به اليهم سيد من, من, من نظم ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة الاشتراكيه ة م ط ب ق وهم ا تشريعات سيد التي ا سيد د و ا أنها ا ل ل س ف ه ما خالفوا الاسلام عند سيد حتى يقال إ ن سيدا كان يخالفهم على, على تضييق أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة ب د ل ي ل أ ن ه م طبقوا ما كان سيد يحلم به <تصفيق> <تصفيق> لما قالت هن يسوف يسوف في في ان ا ل ث و ر ن لما قالت ان ادى لكل واحد من الاقطاعيين مئتين فردان الاخوان الوحيدين فقط قالوا وبقيادة قدب سبحان فقلت ل ل خمسمائه ل ق ر و بقياده السيد في قرائته أن قط إ ل ا بعد أ ن يتثبت عندهم أمور الاعتقاد ل ي ف ا ل إ خ و ا ن هم الواحدين ب ق ص ة قطبه انكروا ما يقولوه إ ن ه م مش ع ز ي ن ملكيه خاصه بالعكس وحسن المضي بقال ي هذا لجمال عبد الناصر م ر قالوا وقالوا كيف ن لماذا لا ت الناس يعني الأغنياء كم هم وهو إن قطبة الأمر كتب كثيرة جدا فهو من يعني أ ق ص ر ح ا ج ة ب ت و خ ذ عليهم ن ظ ر ي ة ا ل م ت ي ن ف د ا ن والخمسمائه ة ا ل ل أستعد ليس يعني الأول هم قاعدة ينطلقون منها نعم هم يوم ن مع الفقراء ه نعم الله الله الآن أستعد أستعد السياسة يتلونون يتلونون لون ويوم ل س ا دعاة ا إ س ل ه مع ي ن ي طريقة على ا ل أ ح ز ا ب التي يدعون أنها ل يدعون أ م ا ن ي ة هم على ط ر يتلونون ق ه م ي ت مع ا ل س ي ا س ة ا ل حسب ا ل أ و ض ا ع فليسوا على مبادئ لا ينطلقون من ع ق ي د ة بل ينطلقون من أ ه و ا ء من أ ه و ا ئ ه م فالذي نعم سوف إن شاء الله تعالى يعني يكون لنا و ق ف ة في المجلس القادم في ق ر ا ء ة كلام سيد قط بنصه باعترافه اعترافاته التي نشرت بتصريح وسميت بموافقة محمد و قد بمقالات لماذا اعدموني وما والذي ايضا يؤكد ص ح ة ن س ب ة هذه المقالات الى سيد ان اغلب المتعصبين لسيد او من كبار الاخوان ي ك ر ر و ن ب ن س ب ة هذا الكلام الى سيد ا ن يكون عشوان والزراعة والعالمات نعم جزاك الله خيرا لو لو يعني تكرمت او تفضلت علينا واحضرت لنا هذا الموضع ان شاء الله يكون عادوا اننا ن ق ر أ منه في الدرس القادم ان شاء الله نعم طيب يعني ها ها اخونا عمر يعني الله خيراً افادنا ا ل آ ن أ ي ض ا ل ف ا ئ د ة أ ن علي عشناوي ويعد من كبار ق ا د ة ا ل إ خ و ا ن في كتاب يعد من أ ه م كتب ا ل إ خ و ا ن هو كتاب الذي يسمى بالتنظيم السري, السري أنا أنا أم أم والتنظيم السري والتنظيم السري علي علي علي طيب علي يعني الله م س ت ع طيب ف... فهذا الكتاب يعترف فيه مؤلفه هذا وهو من كبار القاده يعترف بصحه ن س ب ة كتاب لماذا اعدموني الى سيد الذي اعترف فيه ذ ه الاعترافات التي تؤكد أ ن ه ما قتل من أ ج ل هذه ا ل ح ك م ة ا ل م ز و م ه بل قتل لخلاف سياسي كان بينه وبين ق ا د ة ا ل ص و ر ة وعلى ر أ س ه م جمال عبد الناصر ولكن لم ي ق ت ل أ ن ه كان يدعو هؤلاء الى تحكيم الشرعيه وهم رفضوا لا هم أ س ا س ا ما خالفوا سيدا يا عسى هم طبقوا ما قاله ا س ي ف... د اللهم س ت ع ا ن ه استغفر الله ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي ا ل ع ز ي 神様はあなたのお役に立つことはありません。